نحن احلم بمن فيها لا ننجيه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان طنسي ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منكوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنها آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصدين